املم اديني اللي سآتي يا وردت الحق امضا Lill Yeah <laughs> Det är en kämpa, det är يا هلطرة يا هلطرة إيه إن كتب للفؤاد يا هلطرة إيه إن كتب للفؤاد One that have been a أطفف ظهوري الأمان.